تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم ولا تعتدوا العدوان بإنك تحرم ما أحلى الله أو العدوان بإنك تسرف فيما أحلى الله لك أو تأكل حق غيرك فلو تأكل مما أحل الله لك إنما تعتدي تأكل مال الآخرين أو تأكل رزق الآخرين فهذا ليس حلالا لك ولا تعتدوا لعدوان له صور كثيرة منها أن تأكل يعني أكثر من الحد المعقول تأكل إلى حد الإسراف فهذا الإسراف أن تزيد على الكمية المعقولة التبذير إنك تأكل من الحرام حتى ولو شيء قليل الحرام ممنوع وإن كان قليلا إنما الحلال جائز إلا أن تسرف فيه فالله لا يحب المسرف لا يحب الإسراف ولو في العبادة حتى يعني حينما يعني ذهب بعض الصحابة وقال بعضهم نحن نريد أن نتعبد فذهبوا إلى زوديات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادة الرسول الله فقال شرحوا له عبادة الرسول بينام شوية ويصحى شوية وبيصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويتمتع بما خلق الله له فقالوا وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام والثاني قال أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر والثالث قال وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه فجمعهم وخطب فيهم وقال إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم أقوم وأنام أقوم بعض الليل وأنام بعض الليل وأتزود النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهد الوسط ولم يدع للمسلمين أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله ولا تعتدوا هذا عدوان على حق الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا ما معنى الطيب الطيب ما تستطيبه الأنفس ما تستنزه الأنفس، الأنفس السليمة، مش الأنفس الغوية، يعني المستلذات. ربنا خلق أشياء يستلذها الإنسان بفطرته، يتلذذ بالأكل الطيب، ويتلذذ بالمشرب الطيب، كما قال أهل الكف: ابعثوا بوارقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً. فليأتيكم برزق من؟ أزكى طعاماً يعني يشوف الطعام الزكي الطيب الإنسان الرسول على السلام كان يستعذب له الماء تعرفوا كان مياه المدينة كلها أبار ومياه الأبار دي بعضها بيبقى فيه ملوحة زيادة عن اللازم فقالهم كان يستعذب يشوف البئر اللي يكون ماء وأحياناً يضع بعض التمرات اسمه نبيذ نبيذ الحلال ان يضع تمرات ولا تطولش حتى لان اذا طولت ممكن يحدث اسكار فيضع بعض التمرات يخفف من ملوحة لا مانع من هذا انك تلبس وقال لبعض الصحابة حينما سأله يا رسول الله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال يا رسول الله إني رجل أولعت بالجمال في كل شيء بحب الجمال يتأنق في كل شيء ما أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل أحب أن ألبس أحسن حزاء وأحسن قميص حتى شراك النعل لرباط النعل ما أحبش حد يبقى رباط نعله أحسن من رباط نعل فهل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس قال ربنا جميل بيحب الجمال فلا يكرهك الله لأنك بتحب الشيء الجميل الكبر هو إيه إنك ترد الحق إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث وتغمط الناس عن تحتقر الناس تعتبر نفسك أنت أحسن من الناس كلها وأفضل من الناس كلها ولكن المؤمن الحق يرى نفسه أقل الناس إن كان عالم يقول والله الجاهل أحسن مني لأنه عصى الله عن جهل وأنا عصيته عن إيه؟ عن علم إن كان شاب يقول والله الشيخ أفضل مني لأنه أطاع الله قبلي وإن كان شيخ يقول الشباب أفضل مني لأن, لأن الشباب إذا عصى فهو في طيشه إنما أنا بعصي وأنا شيخ ونسبت كبيرة دايما يجعل نفسه هو الأقل هذا شأن الإنسان إنما إنك تحتق الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما راه مسلم في صحيح بحسب امرئ من, من الشر أن يحقر أخاه المسلم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب توراه والإنديل من أوصافه قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم المحرمات اللي كانت على اليهود بسبب ظلمهم وأكلهم أموال الناس بالباطل جاء الإسلام وفك أسر البشرية من هذه الأشياء وأحل كل طيب وحرم كل خبيث لا يحرم الله إلا ما فيه مضر على الإنسان في نفسه أو على أسرته أو على المجتمع في دسمه في روحه في عقله لم يحرم شيئا طيبا حل الطيبات وحرم الخبائث وهذا وضع عنهم الآثار الأثقال والتكاليف الثقيلة الشريدة ولذلك ربنا علمنا, علمنا في آخر سورة البقرة نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا كما حملت اليهود أو غيرهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كان بعض الصحابة لما نهاهم النبع عليه الصلاة والسلام عن طلب الخصاء وعن انتناع من أكل اللحم وعن انتناع من النساء عن هذه الأشياء قالوا يا رسول الله إن عزمنا على هذه الأشياء بأيمان شددنا على نفسنا وحلفنا فنزل قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولم بما عقدتم الأيمان الأيمان اللي انتوا حلفتوها دية إما أيمان لغو لأنها حلف على معصية أو لم تريد بها حقيقة الأمر كما قال السير عيشة عن سورة عن اللغو قالت اللغو أن تقول لا والله بلا والله كلا والله غير ما يكون عندك الناس يقول والله لا تأكل والله كذا يعني ما هذه يمين لغو أو يمين ساعة الغضب الشديد تعتبر لغة اليمين اللي فيها مسؤولية وتبعه اليمين المُنعَقة، الفقهاء قسموا الأيمان إلى ثلاثة أيمان: يمين لغ ملهاش اعتبار ويمين غموس وهي التي يحلف بها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب. يأكل حق غيره عليه دين لفلان ويحلف ما ما علي دين شفت فلان دا ويعمل كاد يحلف انه ما رآه وهذه ايمان كاذبة والعاذ بالله وقد اشتهرت عند الناس العلماء سموها اليمين الغموس ما معنى غموس يعني تغمس صاحبها في الاثم في الدنيا وفي جهنم في الاخرة والعياذ بالله وفيه اليمين المنعقدة التي يعقد الإنسان العزم عليها في أمر مستقبل أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا فإذا فعل ما عزم عليه أو ترك ما عزم عليه ترك شبه ونعمه إذا حنث في يمينه هناك كفارة ما هي كف... كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة شوف الإسلام بينتهز الفرص أخطاء الناس ليجعل منها يعني مدد للمساكين اطعم عشرة مساكين أو اكسيهم أو حر الرقبة اعتق عبد لله عز وجل حر الرقابة ما فيش رقابة أطعم ستين مسكين ينتهز الفرصة ليأخذ بأيها أولئك الضعفاء ويطعمهم من جوع ويأسر عليهم من عص فكفارته إطعام مساكين كثير من الناس يظن إن كفارة اليمين ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام يقول لك هذا سهل أنا حصوم ثلاثة أيام لا الكفارة ليست صيام ثلاثة أيام الكفارة اطعام عشرة مساكين، فإذا لم تستطع فمن لم يا يا يا يجد فصيام ثلاثة أيام، فالكفارة هي صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ربنا من رحمته إن دع لهذا اليمين اليمين المن على المستقبل ديت جعل فيها كفارة. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم احفظ يمينك ما تفرطش في الأيمان ما تحلفش على العمال وعلى البطال لا تدعل الله عرضة لأيمانكم ربنا ذم بعض المشركين فقال ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف يعني كل حاجة يحلف يحلف لا ما تعرضش اسم الله لمثل هذا احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون هكذا يبين الله لنا الاحكام ويبين لنا الايات ولا يدعنا غفلا ولا يدعنا سدا بل يبين لنا الحلال من الحرام والصواب من الخطأ والحق من الباطل يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته اللهم إن نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته في السياق القرآني الذي ورد نرى أن الإسلام حلل كل طيب وحرم كل خبيث يطلو الإنسان ومن العدوان أن تحرم ما أحل الله أو تسرف أو تأكل حق غيرك حيث فطر ابن آدم على المستلذات فالحرام ممنوع ولو كان قليلا أما أنواع الايمان فهي ثلاثة اللغو والغموس والمنعقدة وكفارة اليمين هي أطعام عشرة مساكين ومن حكمة الله أن يكون حتى في الكفارة نصيب للفقراء والمساكين ولكن إن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام